الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء الرحمه وعلما فغفر للذين تابوا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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مما قتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا اعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذَلِكَ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب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 قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأنك كاذب فعليه كذبه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 فَمَن يَنْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ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 فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب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 وقال فرعون يا ها ما نبني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً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 يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها يرزقون فيها بغير حساب.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 فَلَا تَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ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 فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنكنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنوون عنا نصيبا من النعم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 قالوا أ تَكُ تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال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 وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لآل الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوّف من قبل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 فإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك أو نتوفّي أنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ومنهم من لم نقصص عليك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 وخص هنا للك